أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يبتي ملكه من يشاء والله واسع عليم